سرات المسرى زمجر على كبدي على جسدي على روح المزنر في خيالك واعصف على قلبي على دربي وانزف لهيبك في دمي وعلى فمي واصهر وجودي في اشتعالك زمجر زمجري يا حرف الفدا والنظال مرحبا بالحتف في رضا الجلال في سبيل الرأوف نحن أسد النزل وبقلب شغف قد عزمنا القتال زمجرت يا حروف الفداء والنضال مرحبا بالحتف في رضاء الجلال في سبيل الرؤوف نحن اسد نزال و بقلب شغف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشهدنا النصال فشمخ يا عنف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشهدنا النصال فشمخ عاليا كالجبال الفدا والنظال مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل بقلب شغف قد عزمنا القتال سوف نمطي نطوف سهل هوا في ظلال السيوف حيث يغدور الرجال سوف نمطي نطوف سهل هوا في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال زمجرية حروف الفدا والنظال مرحبا بالحتوف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل بقلب شغف قد عزمنا القتال لا نهاب الزحف أو جموع الضلال وبكل الظروف نتحدى المحل لا نهاب الزحف أو جموع لال وبكل الظروف نتحدى المحال سنجريا حروف الفدا في رضا الجلال في سبيل الرف نحن اسد النزال بقلب شغف قد عزمنا للقتال مرحبا بالحتوف في رضا الجل الجلال وبصوت هتوف قوة وانفعال مرحبا بالحتف في رضا الجل الجلال يا حروف الفدا والنظل مرحبا بالحتف في رضا الجل الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل بقلب شغف قد عزمنا القتال ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاك حمدت ابن عبد المطلب رضي الله عنه ونبشركم أننا أن مدد الإسلام قادم وأن مدد اليمن سيتواصل بذن الله الواحد الأحد وأن مدّد اليمن سيتواصل بذن الله الواحد الأحد